سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المشجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع سورة الطور الشيء يسمى الربين هذا نحن يتشرد الحنان قل لغ سوى ذلك الطور يكون ذلك كتاب والسطور ذلك كتاب والسطور ذلك البيت المعمور وقال ذلك عبان وقال ذخمت حجن هوس لملايكاتك الهنية أحق السقفير في ذن جنيا. احق الروح ورشعرين نغيت شورا أثني لعثاف بافيه ذار الدروم من بغير الشك وليل لي ونثيرا يوم تمور السماء مورع وتشير الجبال سيرع فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون السن مرث برقر سهن وضف رقر ممان إذر الرح تحريم السن نسوغيث أبوذك ورنمين وذكن نيرقوين يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحل هذا أمنتم لا تبصرون أصروها فاصبروا أو لا تصبروا شواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر السن مرت وذمر ذا ذمر رجاه النماء اثنين اتقيتين من السنين سلم يسور ثومينم ايواجي اغذى سحر اغذى كنون ضرارة اكشمثت اما الصفرم اما مرث الصفرم كيف كيف دعثف اللون اتخلصم اين اتخلصمم ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ماذا وردوا ذو عن ربي ذي الجنفة تمتعا تمتع نسوين كن إذن دفك بفنسن إحفظي ثنففنسن إجلعثا من جهنما كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين أسنين أتجث أسوث صحا ون سوينك نيني خذما غف سل يريض القن وذك دذر ذصف أسن زوج ثحورثين فيذ موسعي ولا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين وذا يحكيني يمنا ثبعان ذي الإيمان أن السريع الدرجان الدريانسا ورين قصورا ذي خلا ذي قوين خذ من نثني كل ثرويح ثقنا لفعريش وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأن لهم لؤلؤ مكنون أذن ذن خطر فشيان ذو حسومك لث حمرا أذن يحوصني الكسان سقصر أريد لي ذيكسير فلس قدس وراش أم اللؤلؤهم سن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب سموم إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم كل ودي قبل ويض نهنين اسم الثقسيين من الله اقفرسي مولان النار ذي الدنيت نقاطر اخر احوان ربي فالنار امن عاقيد ذي العثاب وغاماش دي استكتمس اغاماش الحموان نجد نزه نلاقو في الغرسي نذعو نستثبه في الخير ذا فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قلت ربصوا فاني معكم من المتربصين اش محيد هيكش ورف الليل سمع ما مافيش فلاش ذاك جان نغدا مهبوج نغاشي لي نبدا مداع نرجو في داو درموس اناش نرجو فيه اقل الاش راجو ام تامرهم احدامهم بهذا ام هم قوم طاغون ام يقولون تقوله بلا بل يؤمنون فياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين هيكت مش انسان عاتنه ندر قوم يطغان نغشين يجريثيد اغفر ربي شد بيد ارا اذنه نرنم ماذا صحى لدقرا أم خلقوا من غير شيء أم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون نغاهدت وخرقا مبلونهن خرقا نغد نهني خرقا نخرقنهن وانت مورث يخضع ذين كانوا من الحق مشعن الخزين ما بيهيش نا كلشي ديك فاش ننسى ام لهم سلم يجتمعون فيه في اليات مجتمعهم بسلطان المبين ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مهر مثقلون عندهم الغيب فهم يكتبون انا غادي السلم أغضي فكر بيان الصح وقلدي تحسيسا نغربي سعاته اللاش خنوين تسعام دراش نعتضرف ذسن الإخلاص ذزيان أرسزميرا نغرس العلم الغيوب أذي يستسنقيرا أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون نغيث غنسان دويين ذي كفرون نفطف نغسعان ربي النظن من غير ربي متعب ذن ربي بعض غف شريك وإن يروا كسف من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فضرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه صاقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لو كنا نذرنا في الصح ثفوتيه النغريد اشينين هو ذي شجنه يجنجمع يخرس انفشن له ممرين اش سنس يتوا خفن اش تنور في النفاء ذي قش مركيتن سن حدري يجبره نمنع وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وجذك نظر من؟ سعاد العثاب النظر لكن الكثير بالسن الشمان والثاريمن واسبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذبار نجوم اصبر اي حكم من بابيش اقرك الجدول لنا شبح الفحم ضد بابيش تشوع ثني مدكرض ولا دق شبح يش انه ما غفني